كَفَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَذְرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ اإِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ الشَّايِخُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ فَآمَنَ وَاسْتَغْفَرَ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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب موسى وَقَدْ قُلْنَا لِسَانَ الْعَرَبِيَّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ وَلَمُوا وَبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ